<تسجيل> بسم الله الرحمن الرحيم ايها العاشقون والعاشقات أيها العاشقون والعاشقات ما هو العلاج من هذا ما هو العلاج من هذا العلاج سهل ميسور لكنه يحتاج إلى جزم واصرار اول العلاج أن تعلم أنه لا اختيار لك في اطراق بصرك نعم لا اختيار لك هل تنظر أم لا تنظر؟ بل يجب عليك أن تصرف بصرك فورا فالله يعلم خائنة الأعين وما تخف الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخف الصدور. وإطراق البصر باب من أبواب النار. واتقن النار التي أعدت للكافرين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 فكان إذا أراد أن يفعل بامرأة فاحشة دعاها إلى نفسه فإن ابت هددها بأن ينشئ فيها شعرا يهجوها به تسير به الركبان فدعا يوما امرأة إلى فاحشة فابت عليه فلما هددها بذلك أظهرت له الموافقة وقالت له أنا آتيك في مكان كذا وكذا لكني امرأة أستحيل فلا تشعلن سراجا ولا تحدثني قال نعم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 فصاحبها قالت له والله إن لم تفعل ما أريده منك صرخت فيحضر الناس فأقول لهم هذا الشاب افتح معري داري فما ينتظرك بعدها إلا القتل أو السجن فخوفها بالله فلم تنزجر فلما رأى ذلك منها قال لها أريد الخلاق قالت نعم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 فلم يزل يشم منه رائحة مذحة حتى ما ومن يتصدر اللان فقد هو ذي لا صيغ وكذلك من العلاج. الإقفال على الله تعالى ومصاحبة الصالحين وتقوية العلاقة بالله بالإكتال من قراءة القرآن والمحافظة على طراءة الوسر وحضور مجالس الذكر وقد قال الله تعالى في الحديث القسفي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يفسر ويده الذي يضطش بها ورجله التي يمشي بها ومن العلاج الابتعاد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 فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعجبت أحدكم امرأة فل أهله فإن معها مثل الذي معها بيت بيت. وأنبه هنا إلى أن تقصير أحد الزوجين في حق الآخر وعدم مشاركته في عواضفه يجعله يبحث عن مدين فيبدأ الرجل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 وأنت تبكي وتقول كيف كنت أتتبع الشهوات وأواعع الملذات قد غرني فيما مضى شبابي.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 فالدال على الخير كفاء قدمت لكم هذه الماده من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakir.net